تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات جميل يا عنيزة أنت تسامي فناتك بالدروس النافعات تباركت الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات جميل يا عنيزة ان تسابا فناتك بالدروس النافعات فمن نهر العلوم اهل علما تجلى في عقول النبهات واخلاقا وادابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات فمن نهر العذو من اهل علما تجلى في عقول النبهات وأخلاقاً وآداباً وفضلاً يباهين الشموس الصاطعات وحبا للحقيقة دون زيف بإيمان القلوب الثابتات أيا دار الكتاب غدوت نورا بربات النهى والمكرمات فبورك بالكتاب وحافظيه وبورك في البنات الطامحات فلا تاج الملوك يساوي حرفا فتاج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 فلا تأجل الملوك يساوي حرفاً فتاج المجد حفظ الحافظات هنيئا يا فتات هنيئا يا فتات هنيئا يا فتات هنيئا يا فتات هنيئا يا فتاة, فتاة, فتاة, فتاة, فتاة, فتاة, فتاة, فتاة على كتاب هو القرآن هو القرآن يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات فتاة على كتاب هو القرآن يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات هنيئا يا فتاة على كتاب هو القرآن يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات سرور دائم وصفاء نفس ونور مشرق بعد الممات وغفران من الرحمن يفضي لجنات الخلود الباقيات سرور دائم وصفاء نفس ونور مشرق بعد الممات وغفران من الرحمن يفضي لجنة الخلود الباقيات لجنة الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات, لجنات الخلود الباقيات, لجنات الخلود الباقيات جنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات <تصفيق> لجنات الخلود الباقيات